قال ألم قل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن فألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا فأبواه يضيفه ما فوجد فيها جدارا يريد أن يهم قد فأقامه قال لهم شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك فأنبئك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا أم السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت انا عيبها فاردت انا عيبها وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا وام الغرام فكان ابواه همنين فخشينا ان يرهقونا طغيانهم وكثر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 وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا تنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تاويل ما لم تسطع عليه صدرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا متنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجبها تغرب حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرمين إما أن تعذب وإما أن تتخذ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 ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يسقهون قولا قالوا يا ذا القومين إن يا جوج وما جوج مفسدون لك الأرض فهل نجعل لك خرجا, فهل نجعل لك خرجا على تجعل بيننا وبينهم شدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني شبر الحذير حتى إذا سعوا بين الصدفين قال حَتَّى اِذَا رَأَوْنَا نَارًا قَالُوا إِنَّ هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَمَا وَعَدَ بِالْحَقِّ فَمَسَّقَوا أَن يَظْهَرُوا وَمَشْتَقَوا لَهُ نَقْبًا قَالَ هَٰذَا لَوَرَحْمَةٌ فإذا جاء وعد ربي جعله مدكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يمود في بعض ونفخ في الصود فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرض للذين كانت عينهم في غطاء وكانوا لا يستطيعون سمعا